اتيت اليك اتيت يا اليك قادر على عذبي نفسي نلسي خيرا لي خيرا لي وها انا واقفا يا دوام بك بهذاك زمانا بلغت ما بلغت ودي اتيت اليك يا رب العباد بافلاسي وذلي وانفرادي وها انا واقف بالباب ابكي زمانا ما بلغت به مرادي اتيت اليك اتيت اليك يا رب العباد سوى ذللي وانشادي رادي وانا واقف بالباب أبكي, ابكي زمانا ما بلغت به مرادي زمانا ما بلغت به مرادي اسعف يبلغني الاماني ساء <سؤال> فقد بعد الطريق وقل لذادي ساء <سؤال> عسى عفو <هم> يبلغ لي اماني ساء <سؤال> فقد بعد الطريق وقل لذادي ساء <سؤال> وما لي حيله الا رجائي وما لي على المداح حسنات قادي منك على المداح حسنات قادي تدعو إليك, إليك يا رب العبادي تدعو إليك بافلاسي وذلي وانفرادي زمانا ما بلغت به مرادي ولو اقصيتني وقطعت حبالي وحقا لا أحول عن الوداد ولو اقصيتني وقطعت حبالي حطك لا احول عن ودادي فجد بالعفو يا مولاي وارحم فجد بالعفو يا مولاي وارحم حبا مدنا نحوكم الايادي ند نحوكم الأياد أتيت إليك يا رب العبادي يا العبا من إفلاسي العبا وذلي وانفراد وحالة واكف بالباب أبكي سمانا ما بلغت به مغاد